126 العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد 128-إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا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 ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء